وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرًا مِّنَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ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 ندادوا وأنتم تعلمون.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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم أكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم من их دم فمن تبعه داية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدهم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدهم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 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَاءَ فَتَقُولُ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَرَكَعُ مَعَ الرَّاكِعِينَ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 كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقفائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت ويبت الأرض من بقلها وقفائها وخومها وعدسها وبطلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 صابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجره عند ربهم فلهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 بذلك، فلو لا فضل الله عليكم ورحمة الله لكم من الخاسرين، ودقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السّبّ. فقلنا لهم كونوا قرذة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 فاستخذنا هجوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إن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 إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا تسق الحرف مسلمة لا شيء تفيق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكلنا اضربوه ببعضها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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا من لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ببعد ما عقلوه وهم يعلمون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 تثنوه بما فتح الله عليكم ليحاجوك به عند ربك أ فلا تعقرون أ ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويلوا الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتب. ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده قل إذا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت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 ثان وذل قربا واليتاما والمساكين وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميفاقكم لا تسلقون بيكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هادون أنكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تغافرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكتب مروون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي يوم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.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 وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَ فِينَا مِنْ بَعْدِهِ بِرُسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّذْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصد قل لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون استحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين. تَمَشَّرُوا بِهِ اَنفُسُهُم اَن يَكفُرُوا بِمَا اَنزَلَ اللهُ بَغْيًا اَن يُنَزَّلَ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ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 من بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون آبِيَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُسَابِعُ الْبَيْنَاتِ ثُمَّ تَخَذَ أنتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم أطور خذوما آتيناكم بقوته وسمعوا خذوما آتيناكم بقوته وسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وش في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمالكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت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 زهيه من العذاب أي وعمد والله بصير بما يعملون.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 من كان عدوا لله وملايكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكتبون بها إلا الفاسقون، أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول منهم من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم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 سبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون ناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لهات وتموت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقلن انظرنا واسمع وللكافرين عذاب اليم ما يود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 لو من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كف بَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاصْفُصُفُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إن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 بِهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ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 مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كون فيكون وقال الذين لا يعلمون لهم لا يكلمون الله أو ت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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَمْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عِنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَسْتِينَ بعملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بحث الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يكلونه حق قتلاه ته أولئك يؤمنون به وَمَن يكفر به فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ التي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس. لا شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون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 الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأنهوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وَإِحْدَى نَاء إِلَى إِبْرَاهِيمَ رَأَسْمَائِدَ أَوْ طَهَيْرَ بَيْتِيَ لِطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضع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 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعْث فيهم رسل منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَن يَرْضَ وَعَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن تَفَسَّفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 طفالك مدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما ت أعبدون من بعده. إذ قال لبني جماعة أعبدون من بعده. قالوا نعبد إلىك وإلى آباءك إبراهيم وإسماعيل وإس اقل اله واحد ونحن له مسلمون تلك امه قد خلص لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تنس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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ زُبِذَ تَضَاهَى وَمَنْ أ سنو من الله صبغته ونحن له عابدون قل أتحجنا في الله وهو ربنا ورب بكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِلْنَعْمَ مَا تَعْمَلُونَ تَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 وَفَهَاءَ مِنَ النَّاسِ مَن وَاللَّهُ مُنْقِذُهُم مِّن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمنا متون وستضل تفون شهدا أعلى الناس ويكون رسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعم لما من يتبع وصود من من ينقلب على عقبه وإن كان لكثيراً إلا على الذين هدى الله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 سماء فلن ولي أنك قبلت ترضى فوالي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوالي وجهكم شطر وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَنْ لَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 بتابع قبل تبع ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 وحيث ما كنتم فوالجوهكم شكره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا من وَيَكُنُّ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُذِكِّرُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ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 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ بَشَرًا مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ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 تِغِيمٌ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكبرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنت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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المتخر بين السماء والأرض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 وَنُهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ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 حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحر شاىء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم التبع ما أنزل الله قالوا بل نذ تبع ما ألفنا عليه آباءنا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه وأت المال على حبه. ذوي القوبى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وَأَذَكَّرَ الْمُفُونَ فِي عَهْدِهِ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وَمَن عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱسْتِبَاقًا بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَن تَذَابَ عَدَّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَياةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من منصين Jana fanau ifma, fa asla habilahum, fa la ifma alaih. Inna Allahu wafuul rahim. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنت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 بِيرُ اللهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ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 فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَافْتَتِحُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ صيام الى الليل ولا تباشروهم وانتم معكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها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 تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقف وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى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 وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عود ولا إلا على الظالمين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 أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حجّين وآتِمّ الحج والعمرة لله فإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْثِرٌ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىٰ لا يبلغ الهدى محلا، فمن كان منكم مريضا أو بيه أثما الرأس، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.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 تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا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 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَحْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ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 اذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر أكرم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا أتينا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق؟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 ما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخذ وَرَفَعَ لَأِثْمِ عَلَيْهِ لِمَن تَقَى وَاتَّقِ اللَّهَ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدُّ كَقَوْلِهِ فِي الْحَيَاةِ الدين دنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفهم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 الله في ظلّ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله توجع الأمور سلبني إسراء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 وشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه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 بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُم أحكم مثل الذين خلو من قبركم، مسجهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى.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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكترون رَغِبُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ سلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسك يجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حق حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حفطت أعمالهم في الدين الدنيا 129. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 Aloo nakan al khamr wal mayseri qul fiq ma'af mukabiru wa mana f'ul nasu ويسألونك ماذا ينفقونك للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخلقهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة منة خير من المشركين ولو أجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من 119. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويُبين آياتِهِ للناس لعلَّهم يتذكّرونَ ويَسْأَلُونَكَ عَنِ مَحِيضِ قُلْ هُوَ أذنَ فَأَتَزِلُ نِساءَ في محيضِ ولا تقرَّضُنَّ حتى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 لون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم ولا قم فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن فصن ثلاثة انفسهن ولا يحل لهن ان ي <تصفيق> ثمَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَمِ النَّاسِ إِن كُنَّا يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدٍّ 117. وردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 118. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 119. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطَّلَاقُ مرتان فإن بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن مِمَّا كذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خف توم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدواها وَمَن يَتَعْدَى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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه، ولكن لا تُواعدهم سرا، ولكن لا تُواعدهم سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَحْفَظَ يعفو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح وَأَنْتَعْفُوا أَقْرَضُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْمُسْتَوَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من فالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة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 ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن سيكم تتابو تفيه سكيلة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وألها رون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُتَلِكُ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لم يطعمه فإن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 فهزموه بإذن الله وقتل داوود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد.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 قال بل لبث مأتع من فَظَر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ فَظَر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَظَر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً الناس وانظر الى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير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 جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابد فتركه صلدا لا يقدعون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سرقوا وعلانية فلهم أجورهم عند ربهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف وأموه إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرض من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة